أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبسغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله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 ومن بعدهم يقولون ربنا يقولون ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل الفي قلوبنا غللا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف الراعي ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لأخوانهم الذين كفروا منا للكتاب لأن خرجتم لئن نخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصر أنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن نخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولوا من الأجبار ثم لا ينصرون لأنتم شد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا, لا يقاتلونكم جميعا من الله في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديدا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب عليهم كمثل الشيطان إذا قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكانت عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين آمنوا استغفروا الله وانسوا النفس ما قدمت لغدا ولتنظر نفسهم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تقولوا كر الذين نسوا الله فأنساهم أنفتهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلناها